بسم الله الرحمن الرحيم حم ين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو لا اله الا هو اليه المصير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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا واد mereka akan mendapat syurga yang telah dijanjikan kepada mereka, dan mereka akan mendapat anak-anak yang baik dari ayah mereka, dan mereka akan mendapat istri mereka dan anak-anak mereka. Sesungguhnya إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت اثنتين وأحييت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سَبِيل ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب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 بالبينات فكفر فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين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 أقُتُّ الموسى وَلَيَدْعُ رَبَّهِ إِنِّي أَخَافُ أَيِّ أن يُبَدِّ لَدِينَكُمْ أَوْ أَيِّ يُضْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ الَّا يُؤْمِنُ بِأَيَّامِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَقُ وَمُؤْمِنُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذاد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان شاء انا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وسمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم, ما لكم من الله من عاصم ومن يضل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 هي دار القرار. من عمل سيئاً فلا يجازى إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.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 انما ردنا الى الله وان المشرفينهم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد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 ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنو عنا نصيبا من قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ودعوا ربكم يخفف عنا يوما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 لا يوم فعذب الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سُودار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 ويستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم, جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 ما لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كف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 di alamim, lalu di nermin mereka diasingkan. Lalu dikatakan kepada mereka, "Apa yang kalian berbuat, kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak ada? Mereka menjawab, "Kami telah tertipu oleh Allah,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 يَنَّ كَفَ إِلَيْنَا يَرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ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 وعليكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنقلون أفلا لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته وأثرا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.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 مشركين، فلم ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.